اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبوي ا ل س ع رحمه ا ل ع ا ل م ي ن ايها القدر القادر من ايات الله سيناء يثنى علينا و ا ي لقر شيخ القرن الحمد لله رب العالمين مهما طالبين رب العالمين مهما ط ا ل ش ي ط ا ن ا ل ع ا ل ي ن you、uh -huh. كما أ و ح ي ن ا الى نوح و النبيين ولو اني و ا ل أ س ب ا ب واتني ورسلا قد قطفناهم عليك من قبل ورسلا لم نقطفهم عليك وكلنا الله موسى تكليما Yeah!、Mm -hmm. كما أ و ح ي ن ا إ ل ى نوح والنبيين البعث د WHA- و ا ل أ س ب ا ط عيسى واتوب ويونس و ه ا ر وسليمان حتي ناداه دبورا ا ل و قد قصص... ¡Ruz! رسلا و مبشرين LAKEY、yeah. والملائكه يشهدون وكفى من لا ي شيء له وكفاه